يا اا ساعات وعف يا يا يا لوثق القلب السا الحجار من وجه بشعاع ودم مثيل ما راي العين فجار شعال حسين ينسى أو ضاء يمسح الدين لا ننسى همل المحددنا اجع بالس يا وبقلب وغاما علا وخر رجدا يا والسمح ما يا الشمر تدري أنا صبق النبي وريحا عن التائع جيب ترى من اشتب دم فتتان يا شمر قلبي تفطر من الضماء ولفح الهجي جلد ما علبي ولا ضلي من رجالي نصير وين جدي وين ضوية ما يشوفوني حفير وما يدوري الحسين لحظة مالك واحب شمر القنا مالك عشير ولا رجال لا يذنا حرق بالظمأ ودموع مدلوغ هو حرق خيامك وروعها الحراير والاطفال والله لا تراني هل حري ببالف يا قضى نا وكبى واهي على الثرى وجلس متربع على الثمى و قام فبرى خبر ودع جوزي الي نظر والشهيد احسين يتعفر يجذب والنتان نادي تايا عن شمر نادي تايا عن شمر عن باقي حلي هذا شمامة الحادي فاطمة ومهجات علي وانا ولي وانا ولي عقبك ويحسين ما عندي ولي جسم را الله وظل يكز الرقبه وعزل رايل ابن القفار والكون بجب زلزله وشاله طعالي قنا التوم دي كربله كعبه الاحزان فرت باليتامى محولايه وي وي يا يحركني هل يتامى بكا ارفع الراسي شفت رأسك في قناع وايا من انظر الجسم يا اعوة جسمك في دماغ ما تغسي ما تكفل ما أحد هالليل وراه ولا أحد لما عشجابه ولا توارى في الصحيح خط صيت بنا يا يا من رديت علمات شيء لو الخليص يرحت علم ضيعتنا بلا كفية خويا هلي قوم يا هول لي حد المحمل وقت الليل ويا هو يتكفل خواتك عقب عيالك يا عشير